بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ تَتَبَّعَ رَبُّكُم عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم خُسْآنًا بِجَهَالَةٍ فَتُكَفَّرُ عَنْهُ ۚ ثُمَّ كِتَابٌ مِّن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينُ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ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 وَهُوَ قَيِّمُ السَّافِرِينَ قُل لَّوْ أَنَّ النَّعْمَ بِمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ